اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا مسألة التربية تقوم على أسس أهمها معرفة الله جل وعلا ومعرفة النفس ومعرفة الطريق ثم يكون هناك ركنان لهذه العملية عملية التربية الأول التخلية والثاني التحلية أو التصفية والتحلي بمكارم الأخلاق اللي احنا قلناها إنها تبقى عملية انزع وزرع تتخلص من آفة تستبدل هذه الظلمات بأنوار الهداية والإيمان أول خطوة في الطريق مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى فأصل الأصول هو معرفة الله جل وعلا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله وتعرفون أن البخاري رحمه الله ترجم في الصحيح بابا وقال العلم قبل القول والعمل يبقى أول حاجة إيه؟ العلم أنهي علم العلم ده معرفة الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك قال فاعلموا أن الله مولاكم اعرفوا الكلام ده كويس اعرفوا إنك ليس لكم من دون الله تعالى ولي محدش هيتولى أموركم إلا هو سبحانه فاوعى يكون وليك نفسك اوعى يكون وليك الشيطان وأنت مش داري قال فاعلموا أن الله مولاكم إذن أول شيء هو معرفة الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تقضم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله شوفوا بقى إيه فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات يبقى القضية الأولى إيه؟ أعرف رب من ربك هي دي قضيه الاساس وعليها قالوا بان التوحيد اول الامور التوحيد اولا قبل اي شيء طبعا هذه المعرفه محلها القلب وانا عايز اقف هنا كويس قوي انا ليه بنتكلم في الموضوع ده إحنا في درس تربيه يعني بنتكلم على ان معرفه الله اصل الاصول وان التوحيد اولا طب ده في درس الاعتقاد لما أصلي عندنا آفة خطيرة جدا في التلقي للأسف بالذات في علم العقيدة صار علم العقيدة يدرس ليخاطب العقول للقلوب دي مشكلة اللي هو ايه بقى التوحيد كم نوع ثلاث أنواع الإيمان يقوم على كم ركن ست أركان جميل والرد بقى على شبهة المتكلمين في كذا والملاحدة الذين دعموا كذا والردود كلها ردود تخاطب العقل أكثر مما تخاطب القلب ما بيطلعش من مسألة توحيد الربوبيه إن هو مستشعر وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ما بيستشعرش وهو بيتلفظ بالشهادة يعني إيه إله كلمة إله دي عنده بيسمع لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا أذل إلا لله لا أخضع إلا لله بيسمع بيتكلم لكن وزنها في قلب وده ما فيش المشكلة ما بتبقاش بالشكل ده لأنه طريقة التلقي أصلا فيها آفة وطريقة العرض أصلا فيها آفة بيركز على إنه يوصل له معلومات هو بيستقبلها يحطها في الدماغه وما بيخطبش بها قلبه على أن القلوب هي محل معرفة معرفة الله جل وعلا ابن القيم في الفوائد يقول أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدر وأوسعها إيه؟ عرش الرحمن أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ليس بعد هذا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما هو أسمه مش كده عرش سبحانه وتعالى ولذلك صالحة لاستوائه عليه لأن يعلوه سبحانه وكل ما كان أقرب إلى العرش كل ما كان أنور وأشرف مما بعد عنه لذلك كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها لأجل قربها من العرش إذ هو سقفها وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها عن كل خير وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته المثل الأعلى هنا إيه؟ المعرفة المحبة إنه يبقى يريد الله تعالى لو ان الله استودع القلوب هذه المعاني يبقى ما بعده شرف وما بعده من عز لهذا القلب يبقى وصل لأعلى حاجه ايه اللي جوه ربنا معرفته محبته بيطلع ايه الله ماشي في الشارع في واحده بتعدي بيطلع ايه الله بصير ماشي في الشارع سامع معازف بيطلع ايه الله سميع جواه ماشي بيناجيه ليه الله قريب بيتعامل مع الناس فواحد يسبه جاء رجل لابن عباس فسبه فقال العكرمة غلامه انظر ماذا يحتاج الرجل فأعطاه مالا فاستحي الرجل وخفض رأسه ليه لحلمه عليه وقيل أن علي بن الحسين أتاه رجل فسبه وطعن فيه فخلع خميصة كانت عليه وعطاها إياه ثم أعطاه ألف درهم قالوا فجمع في ذلك خصال الخير أولا إنه حلم عليه ما تمدش فيه الخطأ معاه فكان ده ممكن يخليه يقع في أخطاء وفتح عليه باب التوبة والندم لأنه لما يبتدي يشوف كده يقول والله أنا غلط تفحى الراجل ودعاه إلى محاسن الخلق قال فاشترى كل هذا بثمن بخس وهكذا فالقلب هنا طلع إيه؟ الله حليم فأنا أريد أن يعاملني الله سبحانه وتعالى بحلمه الله لطيف يلطف بي في مقادير الأمور المعاني دي كلها جواه القلب بيطلع كده ليس شيئا آخر يبقى سائر الأمور بقى توظف لخدمة الهدف ده دائما أقول يا جماعة كتبوا كده في البدايات حطوها قدام عينيكم وانت بتطلب أي علم الهدف معرفة الله عايز ايه من ده إنك تعرف ربنا مش إن أنت تحفظ كلمتين وتعرف بقى تتشدق بيهم وتقعد تقول لي كذا وكذا وكذا لا إذا كان ده كله بيوظف لخدمة الهدف يبقى هذا هو العلم النافع إذا ما كانش كده يبقى اتهم نفسك أول حاجة قلنا معرفة الله أصل الأصول الأمر الثاني قلنا القلوب محل معرفة الله يبقى بنخاطب القلب مش العقل الآن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن فطر القلوب على معرفته فتلاقي القلب كده مستوحش طول ما هو بعيد هو مفتور على انه يعرف ربنا سبحانه وتعالى من يقول الفطره فطرتان فطره تتعلق بالقلب وهي معرفه الله ومحبته وايثاره وفطره عمليه وهي تلك الخصال اللي هي خصال الفطره سواء كان بقى من الاستحداد سواء كان من قص الاظافر الامور دي التي وردت في غير موضع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الخصال الاولى تذكر الروح يبقى ده اثر لو عرفت ربنا لازم يظهر عليك اثر انت كنت غضوب فبدات تكذب غيظك ليه لانك بتراعي الان عين الله الناظر واحد من الناس اتصل بي خلال الاسبوع اللي فات فبيقول لي انا مستغرب جدا انا ما كنتش كده أنا ما كنتش هفوت حق من حقوقي دلوقتي واحد بيغلط فيا من اخواتي مثلا او ام ابص راسه ولا ما تزعلش مش عاجبني كده سبحان الله ده اثر من اثار الايمان ولو لم يحدث ذلك يبقى في مشكله كبيره لان الرب شكور فاذا كنت في طاعه حيبقى في تغيير جواك إذا ما كانش كده يبقى أنت واهم وحسب أن أنت على الطريق وطريق الالتزام وأن أنت ما فيش قبلك ولا بعدك والأوراد مية مية والأمور ماشية زي الفل وأنت في الواقع ماشي في سكة تانية خالص وهم كبير أنت عايشه إذن يبقى معرفة الله تعالى ومحبته دي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها القلوب في الحديث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 أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد جميعا حنفاء يبقى معرفة الله سبحانه وتعالى دي مقتضى الفطرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه طيب معرفة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون المقصود الأسمى للإنسان في الحياة انظر الله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن البداية عنده والنهاية عنده فهو الأول وهو الآخر وأن إلى ربك المنتهى يبقى مقصودك الأساسي إيه؟ هو عشان دايما كده نيجي نقول لأي حد في في الدعوة يا جماعة اعمل ما بدالك ربنا سألك سؤال واحد فأين تذهبون؟ قل أنت ماشي في الأرض كده براحتك خالص ومقضيها زي ما أنت عايز ماشي نقطة النهاية فين؟ وانت فاهم لما هتمشي بطريق متعرج انك هتوصل بسرعة عمرها ما هتبقى كده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل امانت بالله ثم استقل صلى الله, على محمد صلى الله عليه وسلم اذا عليك ان انت تسأل نفسك السؤال ده كتير هروح فين تفر من قدر الله الى قدر الله هتهرب منه فين يبقى ينبغي ان يكون هو المقصد الاسمى في حياتك فانت هرايح كده وانت مش فاهم ومش عارف انت رايح فين لمين اصلا ما تعرفوش كان بعض السلف يعظ تلاميذه قال استحيوا من الله ثم سكت وقال وكيف تستحيون ممن لا تعرفون المفترض انه يستحي لو عرف ونفس الحكايه عظم الله اعد اقول لك الله اعلى واجل الله اعظم الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو سفيان وقال أعله بل أعله بل يوم قال ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قول الله أعلى وأجل تسمع أنت الكلام كده وتحس بعظمت ربنا سبحانه وتعالى وقول لك ربنا آل وما قدر الله حق قدره سبحانه العظيم لكن الكلام ده كله تأثيره بيبقى لحظة لأنه ما فيش هنا إكبار لله سبحانه وتعالى وتعظيم ليه على الوجه الحقيقي عشان كده ما بتعيش المعنى فهمين يبقى ينبغي أن يكون المقصد الأسمى للإنسان في هذه الحياة هو معرفة الله سبحانه وتعالى واعلم أن من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة فإن ذلك يوجب له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة قال مالك بن دينار خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها قيل وما هو؟ قال معرفة الله أحلى حاجة إنك تهيش المعنى وتحسه بجد تسيبك من نحن نقعد نتكلم كده كلام إنشائي يعني ونقعد نسمع ونقعد نقول الله وتسمع للتسعة وتسعين اسم بعض أو تسمع كلمتين واحد بيقولهم في وصف ربنا فتقعد تبقى على لسانك بس وخلاص ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عظيمة يا سلام ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وعيش بقى هو إيه؟ كلام كلام كلام لا لا في حاجة هنا هو مستشعر هوي حسها قوي ودخلت وتعمقت سبحانه كريم ودود شكور حليم عظيم كده جواه وكل معنى من دول لما بيتقال كده بيخبط عنده في حته وليها طعم جميل يستشعره وذوق كما تشاؤون من متاع الدنيا كل متاع الدنيا لو حصلته اقسم بالله مش كلام الوعظ لكن هذا يعرفه كل من ذاق شيئا منه لحظه الانس دي ما فيش بعضيها لا شهوة نساء ولا شهوة مال ولا أحلى طعام وأحلى فصحة ولا ولا ولا ولا دي كده صفية ما فيهاش منغصات خالص فخرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها هذه هي الجنة التي جعلها الله تعالى لعباده في الدنيا والتي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة معرفه الله سبحانه وتعالى والانس به اذا معرفه الله تعالى توجب سعاده الدارين والجهل بالله في المقابل موجب للشقاء في العاجل والاجل تصور انت واحد مثلا ابتلي ببلاء بلاؤه ضنك وهم وغم ويتالم مريض فعنده مشاكل في جسده زيد عليها بقى الآلام النفسية لو قابل هذا المرض بالتسخط فيجتمع عليه الاثنين الشقاء العجل ده وكمان في الاجل لأنه يعاقب لا شك على هذا فهكذا الجهل بالله أصل كل آفة كل مشكلة في الدنيا هتبحث وراءها أي حاجة قل لي مشكلتك إيه إيه اللي قاطع بينك وبين ربنا هتلاقيها كده اخطر شيء ان انت مش عارفه اصل لو عرفته كنت هترتاح وهتطمن وما كانش هيبقى استقبالك للقدر حلوه ومره بالطريقه اللي انت بتستقبلها دلوقتي فحلوه بتتبغضد وبتنسى وبتشغل بالنعمة عن المنعم ومره بتتسخط ومش عاجبك وبتقول يلا الحمد لله على كل حال وخلاص هنعمل يعني فمش هترضى وطالما لم ترضى ستعيش العذاب والألم النفسية التي ما بعدها ألم فده شقاء في العاجل يجعله الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. وشوفوا مجرد بس إيه؟ ذكره لأن ذكره سيبقى مفتاح من مفاتيح معرفته لكن غافل عنه تماما ومشغول بنفسك ومشغول بهمومك الدنيوية هذا هو الشقاء بعينه ولذلك لا يقع الإنسان في الذنوب إلا بسبب الجهل قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله قال أبو العالية كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهاله وإلا لو كنت عالما بالله لاستحييت لا منه لا لراقبته لاستحضرت الآن أنه يراك للأسف ممكن تلاقي أخ ملتزم وما شاء الله عليه وممكن يسمع لك متون العقيده لكن هذا ليس له وزن كبير في قلبه والا حاجه من الابجديات اللي يعرف ربنا ما ينفعش يتكبر ما ينفعش يطلب العلو في الارض فلو طلب بعلمه هذا العلو وعايز الناس تعرف ان هو خاتم مش عارف قد ايه وحافظ كام متن وبيتكلم بطريقه معينه يبقى ده جهل ده مش عالم العلم اللي اخده ده بيسموه علم الصناعه علم الصناع يعني إيه؟ واحد بيفهم كلمتين لكن مش هو هذا العلم الذي يراد ويتولد عنه الخشية يبقى الجهل بالله يوجب الشقاء في العاجل في الدنيا وفي الآجل في الآخرة فهمين؟ طيب معرفة الله سبحانه وتعالى تقوم على أمرين الأمر الأول يسمى معرفة الإقرار والمعرفة الثانية معرفة توجب الحياة والمحبه ابن القيم يقول كده في الفوائد معرفه الله نوعان معرفه اقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي تقر ان في رب عارف ان في رب لا بد بالفطره الاقرار ده موجود فطري الثانيه بقى اللي احنا عايزينها المعرفه التي توجب الحياء وتوجب المحبه وتوجب تعلق القلب والشوق الى الله وتوجب خشية الله والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق والاستحاش منهم هي دي المعرفة الخالصه لذلك يتفاوت الناس هنا تفاوتا عظيما السؤال المهم طبعا أهم ما فيه درسنا الليلة كيف نعرف ربنا ازاي نستطيع أن نعرف الله سبحانه وتعالى ونمكن هذه المعرفة من القلوب أول شيء، اعرف أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال لا تدركه الأبصار، وقال ليس كمثله شيء، وقال لا يحيطون به علما، يبقى أنت لن تستطيع بقدراتك العقلية الفذة وبطاقاتك الهائلة أن تصل إلى ذلك من طريقه، من طريق العقل أو من طريق الوجدانيات، هذا طريق سلكه الفلاسفة ودول بعض الصوفية وغيرهم ان احنا نوصل من هنا يعني هل اذا كنا بعاد تماما عن الشرع ما فيش بقى قرآن ما فيش سنة وفيش اي حاجة وانت اهل كده هل تستشعر بوجدانك لو وجدانك ده خلصت من الآفات وبدأت تبقى انسان كويس هنا بقى كده المحبة والمعرفة والحياة حيبقى في قلبك لله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن ان يكون بمعزل عن الشرع لا يمكن إنك تعرف ربنا إلا من ربنا عرفت الله بالله ومن الله اعرفه منين هو بقى لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ما عرفش أحمدك إزاي أشكرك إزاي ما عرفش أمكن المعرفة دي جوايا إزاي أنا بس عليه أن أنا هاخد الطريق وبعد كده هو سبحانه وتعالى يتولى هذا الأمر عني يبقى أول شيء لما تسال كيف تعرف الله أعرف الله من الله أعرف الله بالله ماشي؟ طب هعرف ربنا إزاي؟ من الله؟ من آثار الله فانظر إلى آثار رحمة الله عشان توصل إنك إيه؟ تعرفه بصفة الرحمة تعرف الرحمن الرحيم هتعرفه من, إيه؟ من آثار رحمته فهنا إنما المعرفة المجردة اللي هو إيه؟ الرحمة تعني الرقة وتعني وتعني الكلام ده بس وتسمعه كده ما تقوليش ان انت بقيت فاهم يعني ايه الله الرحيم الرحمن ده جزء فقط في المعرفة انما لازم يبقى ليه تطبيقات وقعية فاهمين فمن آثارهم تعرفونهم كما يقولون اول شيء اعرف من آثارهم وفي نفس الوقت اعرفه بما عرف به نفسه ايه بقى دي ايه اسماؤه وصفاته أعرفه بقراءة آياته المتلوة ده كلامه إحنا لما كنا بندرس في الدراسات الأدبية فكان في منهج كده وجماعة المحدثين عندهم نفس الحكاية لما بييجوا يتكلموا في شروط الحديث الصحيح يقولوا أن شروط الحديث الصحيح خمسة اتصال السند العدالة الضبط عدم الشذوذ عدم العلة أنا عايز أقف عند عدم العلة دي لأنهم بيقولوها إزاي يقولوا وجهابذة المحدثين الناس بقى اللي هم إيه؟ عايشين مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تعرض عليه حديث وتقول له قال صلى الله عليه وسلم وترحطت أي كلمتين وشكلها حلو يقول لك ده مش حديث وعرف الكلام ده منين؟ من طول التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبيبتدي يبقى في حاجة كده عنده ملكة تيجي أنت في الدراسات الأدبية يقول لك لما تيجي تعرض لي أسلوب واحد أنا بقرأ شعر المتنبي وخلاص أرد ديوانه ده 3-4-5 مرات بس مش حافظه يعني معدين واحد يروح جايب لي بيت زي أبيات المتنبي كده في حكمه من الحكم بس ده اتعبه تمام ويحطه لك اللي بقى متبحر قوي يقول لك مش بتاع المتنبي يجبها منين دي الملكة دي تكونت منين طول العهد بهذا القائم زي ما تبقى عارف أسلوبه واحد معين تبقى فاهمه كده من كتابته ده كلام الشيخ فلان أو ده كلام الكاتب فلان ده أسلوبه فاسلوبه واضح في كلامه هو ده بالظبط موضوع القران فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته متعرف الينا بكلامه هذا فكل كلمه اللي بقى ايه ليه حال مع ربنا بيتذوقه بمذاق مختلف يطلع لك من ايه تعدي عليك انت خالص يقول لك انظر الى وده انت تقرا الايه مش شايف المعاني دي بتتجاب منين دي كده بقى طول العهد بكلام الله سبحانه وتعالى وكيفية تذوقه وتدبره هي دي اللي بتخليه يتعرف على الله من كلامه فيطلع لك معاني تانية خالص غير اللي بتقراها في كتب التفسير ومنضبطة لأنه في الأهل خالص بيضبطها بكلام الوارد سواء كان من سباق أو لحاق أو غير ذلك عشان كده هنقول طريقة مهمة قوي قوي قوي لمعرفة الله سبحانه وتعالى أن تنظر إلى تذييل الآيات الآيات بتذييل عادة باسم أو اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى صح؟ وهو السميع البصير هنا قالها لي سميع البصير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقول ليه اللطيف الخبير ما يقولش ليه الخبير اللطيف ويقدم اللطف بعد كده الخبرة ليه هنا يقول كده ما يقولش ليه العليم ما يقولش ليه وهو العليم الحكيم أو وهو العليم الرحيم ما تعرفش أنت الفرق بقى ما بين اللطف وما بين الرحمة طب ما هو العلم برضو معنى يتماشى قوي مع الخبرة قريب من بعض ليه يقول هنا خبير وما يقولش هنا هي دي بقى الأسرار اللي بيعد يغوص فيها بتطلع له بقى أشياء لا يمكن أن يتصورها بداهة فده أمر مهم قوي أنه يبقى معرفة تذيير الآيات أنا بقول أنه ده يبقى مشروع عمش أن حد يقوم بهذه الدراسات بس يعني باستقصاء تام وده تحتاج جهد جهيد وفرق عمل علشان حد يوصل لهذا الأمر أنه يعمل لنا تفسير والتفسير كله على أسرار تذيل الآيات في القرآن ممكن آية تقعد معك شهر مش فاهم ليه قالها هنا كذا إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده بذلك إذن وسائل المعرفة عندنا وسيلتان أساسيتان أولهما كتاب الله تعالى المقروء الأمر الثاني كتاب الله تعالى المنظور ألا وهو الكون طيب تعالوا نعمل تطبيق عملي نشوف إزاي أعرف ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعلم بقى الموضوع يمشي إزاي ناخد كم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ونبص كده إزاي أقدر ادخل المعنى ده جوه قلبي نبتدي باسمه الرب الله من اسماءه الرب اقول لك الاول خالص طريقه مجربه الاول نفهم الاسم معناه ايه وتطبيقاته الواقعيه ثم بعد ذلك نقول تطبيق تقوم انت بيه يعني واجب عملي تقوم بيه علشان تمكن هذا الاسم من قلبك طيب الرب معناه ايه العلماء يقولوا انه لا يستحق لفظ الرب الا من اتصف بخمس صفات صفات الخلق 2 الملك 3 تدبير أربعة الرزق خمسة الاحياء والاماته يعني طيب انت بتقول ايه بقى هو ربي سبحانه ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وانت راكع ساجد ربي بقى تطلع ازاي انت دلوقتي تدخل المعلومات دي جواد دماغك يعني كأنك بتقول في ربي خالقي ومالك أمري ولي سبحانه رازقي هو سبحانه وتعالى من بيده امري هو الأول والآخر فهو الذي خلقني أحياني وهو الذي يميتني الذي خلقني فهو يهدين هو الذي يطعمني هو الذي يسقيني هو الذي يشفيني المعاني دي اللي قالها سيدنا إبراهيم هي بالضبط التجسيد لإحساس العبد المحب لله العارف بالله شو هو يقول الذي خلقني فهو يهدين يترطب على إنه عارف أنه خالقي إنه يصر لي أمور الهدية ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا خلقني فعيه ديني بص كلام سيدنا ابراهيم ده انا عايزكم كده تطبيق عملي يا جماعه واجب امسكوا كل كلام سيدنا ابراهيم في القران وقروا بانه خليل الرحمن اكثر من احب الله في خلقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أراها كده هعمل لك كم تطبيق يعني لسه بنقول له. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين انت متصور هو بيقولها ازاي انا بحب فعايز اتكلم على حبيبي شويه لما اتكلم عليه بيقولها ازاي الذي خلقني فهو يهدين عشان كده يروح لي اني ذاهب الى ربي سيهدين انا متاكد انه هيهديني انا عارفه كويس هياخده بأيدي مش هيستنيه بيحب فلما يثني عليه يطلحها حاجة تانية عارف انت بقى لما يكون واحد بيحب شخص معين واحد بيحب مراته فبيتغزل فيها ويبقى متعة عنده مش عندها كمان عنده انه هو يعضي وصفه الكلام ده في حد ذاته متعة للمحب فضلا عن المحبوب فكلامه بيطلع بلسان تاني هو كده بقى الذي خلقني فهو يهدين الذي هو سبحانه يطعمني ويسقين أنا حاسس إياء النسبة دي وهو بينسبها لنفسه كده يا بيديني يطعمني يسقيني يشفيني أنا أنا مستحقش شوف لطفه قد إيه وكرمه قد إيه هو ده اللي حاسس يعني إيه ربي عشان كده هو بيقولها كده إني ذاهب إلى ربي ربي سيادين ولما يجي النمرود يكلمه انت مين وجاي بتاعه مين ومين اللي انت بتدعي انه كذا يقول ربي انت متصورين هو بيقول له ربي الذي يحيي ويميت انا وحي واميت اقسم بالله ما تطلع كده اذا كنا احنا لما نيجي نتكلم عن عن محبوبات ما تطلعش كده هتلاقي ليها طعم تاني ولما يجي يدافع عنها فاهم بقى الغيرة هي دي بتاع اللي احنا كنا بنقولها النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له الله أعلى وأجل طالعه من هنا من جوه بغيره هو برضه في نفس الموقف ده كده يقول له انت بتتكلم في ايه ما يقولش الله يحيي ويميت والمفترض انه يقول كده ليه لانه في الجدال بيقول له انت مين انت اللي تبع فيقول له الله فيبقى كده بيثبته الله اللي انت لازم تكون عارفه فما ينسبهش لنفسه ما يقولش ربي لانه يقول له ربي وانت لك ربي تاني وكده انما يقوله الله وده اللي عمله في المرحلة التانية المرحلة التانية قال قاله فإن الله يأتي ما قالوش فإن ربي يأتي ربي ربي مش محتاجة انت بتتكلم في مين ما قالوش ربي وربك لا ما يقدرش يلغي كده في اللحظة دي خلاص هي كده تطلع كده ربي الذي يحيي ويميت انت مش حاسس بالمعنى اللي وصل لي هو مش كده ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت خلاص بقى المساله ما وصلتش يبقى تبتدي بقى, بقى بالحجج العقليه من اتجاه ثاني خلاص ان الله ياتي بالشمس من المشرق فعايزكم تمسكوا ربي كده وتشوفوه يقول ايه في مقام اعتزاز المؤمن بربه يقول وهم يكفرون بالرحمن قل يا محمد أنتم كذلك من بعده قل هو ربي عارف الحته دي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين حسين يا شباب المعنى يخش ازاي خالقي في نفس الوقت هو اللي بيدبر امري بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى فأنا دايما اقول له دبر لي فاني لا أحسن التدبير صرف لي أمري أنا اتكلت عليك أنت ولي أنت القائم على أموري أنت القيوم بك قيام كل شيء سبحانك هي دينا ما تقول إيه إن ولي الله هي زي ربي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين احنا عملناها قبل كده مرة وقلنا نخليها ركعة قيام ولا ركعتين قيام تصلي بالايه دي وكل مرة تقعد تدقها وعملوه إن ولي الله تاني تاني إن ولي الله تاني هتليها بتخش جوه قلبك وانت بقى تقول له وهو يتولى الصالحين وبترمي نفسك وتقول له يا رب اجعلني من عبادك الصالحين منفعش ابعد عنك بيدك أمري وأنا راضي تماما الرضا بكل ما تقدره لي أو علي فاهمين هي دي بقى دي خالقي دي مدبر أمري رازقي فأنا ما بطلبهاش من حد هو فكرش إن الوسائل اللي في إيدي هي دي أسباب الرزق والرزق عندي مش فلوس الرزق عندي مش زوجة وعقارات وسيارات دي دنيا الدنيا دي عند ربنا حقيره فلازم تبقى في قلبنا كمان مش ده الرزق الرزق هنا الرزق هو ده أعظم رزق المؤمن الإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى يستودع قلبه هذا إنما بقى لو إحنا حسبناها بعقول البشر تبقى أنت خيبان حاجة. هو ده الرزق الحقيقي فهو سبحانه وتعالى يرزقني فبالتالي انا بطلبها منه وما بطلبهاش من البشر وانا ما زلش عشان قرش وما بزلش عشان يبقى لي وجاهه في الدنيا اهم حاجة عندي ان اكون عند الله وجيها وكان عند الله وجيها هو ده الرزق الحقيقي هو ده التميز الحقيقي انت عايز ايه يعني بالفلوس عايز تبقى انت فلان مستمتع بحياتك سعيد السعادة الحقيقية هنا يعني ما يفوتك إن كان الله معك وكم يضرك إن كان الله قد فاتك بس فهمين فهو كده الله ربي خالقي رازقي مدبر أمري سبحانه وتعالى نقطة البداية عنده نقطة النهاية عنده كل المعاني دي بتتحط هنا هتقول لي بقى يعني انت عايز تفهمني وانا بقول سبحان ربي العظيم اقعد اقول ربي خالقي رازقي كده لا لا, لا. ده المعنى بس بيخش هنا يخش مره واتنين وتلاته واربعه لغايه ما يبقى خلاص توغل داخل القلب تطلع سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم بطعم ثاني تطلع عليها طعم ثاني خالص هتلاقيها كده هتبتدي انت تنشرح وانت بتقولها لأنه نفسك كنت ساجد قاعد تقوله سبحان ربي الأعلى الأول المكسوف هو ربي بجد هو الأعلى بجد فتقولها ربي وانت قاعد بتقوله ما ينفعش اقولها لولا أنه ينبغي أن أقولها ففي الأول تبقى مستحي لغاية ما تعرفه شوية فلما تعرفه شوية تبتدي تقولها وبرضو لسه الحياء موجود بس إيه بسابق معرفة فاهم يعني أنت لو جيت قلت لي كيف حالك يا شيخي وصلك كذا كده خلاص خلتني شيخك لزقت فيا كده وخلاص من غير أي حاجة إنما أنت تعرف تقولها وأنا اتقبلها بشكل آخر في موضوع تاني خلاص إحنا بلنا وبنبعض علاقة فأنتقولت كيف حل الشيخ عمل إيه زيك يا شيخي عمل إيه وكذا وكذا أنا مستقبلهم وحاسسها أنها طلع من جواك فهمتوا أدي إيه اسمه تعالى الرب عرفتوا إزاي يدخل ناخ على الكلام ده أشوية برامج عملية كده لهذا الأمر هنعمل حاجتين أول شيء ورقة تكتب تحت هذا العنوان هو ربي أو هذا ربي كما تشاء اكتب بس أنا عايز تكتب كده شوية وإيه يسموها التملق التملق ده معناها الثناء على الله عز وجل يعني تعب أعايز تكتب كده كلام محب عن محبوبه سبحانه اكتب شوف هتطلع هتكتب ايه بشرط انك ما تكتبش كلام من دماغك كلام انت حسه لو جيت قلت انا ما عرفتش اكتب حاجه كويس لان ده نقطه في العلاج ان انت تبتدي تقول اهو انا مش عارف اعبر بس انا جواي حاجه يعني ابلغ منها ان انت تعرف تبين عما في نفسك الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان تبين على اللي جواك عشان يبان هو ده اللي جواك ولا لا فتحاول تشوف كده تعرف عنه ايه قل هو ربي ماشي ده رقم واحد رقم اثنين عايزين بقى خلال هذا الأسبوع نمسك الآيات دي هناخد الآيات اللي فيها ربي دي وزي الآيات اللي احنا قلناها بتاعت سيدنا إبراهيم و بيها بس الشرط على الأقل مثلا تكررها عشرين تلاتين مرة اه يعني زي ما قلت لك كده تقول إن ولي الله وتقولها تاني وتقولها تالت وتقول وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي هو ربي وكده بقى وتعيش معاها شويه شوية كده وشوف هيبقى تاثير الكلام ده عليك كيف يكون لتعرف ربك سبحانه وتعالى ده اسمه الرب تعالوا ناخد اسم كمان اسمه تعالى الغني ابن القيم بيقول في اول كتاب طريق الهجرتين ان الناس قعدت تقول ايه هي ادله وجود الله فل قال أعرف الله بالنظر عايز تعرف أن ربنا موجود. لا لو عدت كده وتفكر وتعمل آه البعر تدل على البعير والقطة تدل على المسير كده يبقى هنوصل ففي ناس قالت بالنظر وفي ناس قالت تعرفه عن طريق الشرع وده صحيح بس هو من القيم بروح قيل بس هي المبتدأ الأمر أعرف الله بفقري واحتياجي إليه أول حال أن أعرفه بأنه الغني وباني الفقير فعايزين نقف عند اسمه تعالى الغني عشان برضه إزاي تستشعر المعنى ده جواك لأنه حينبني عليه إيه استشعارك بذلك وخضوعك وفقرك واحتياجك إليه سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني حميد يعني ما تفهموش ان انا لما بطلب منكم ان تؤمنوا بي وان تعبدوني ولا تعبدون احدا سوايا تعبدونني لا تشركون بي شيئا ان ده حينفعني بحاجه او حيعود علي بمصلحه معينه ابدا إن تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد بس حميد دي هنا تقطع تقطع تكفروا حميد شكرا وصلت ما هو حميد تأتي بالمعنىين محمود سبحانه وحامد زي شكور شاكر سبحانه وتعالى هو مشكور فحميد بتستخدم في المعنين بس اخذها كده على معنى انه حامد ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني غني عنكم وحميد حامد ياي وبيعلمك فيها بقى بيقوله إنك المفترض مع النعمة تقوم بحقها ألا وهو الشكر فإذا بك تكفر وتجحد مع أنه يحمدك ويشكرك على شكرك له اللي هو في الأول وفي الآخر المفروض يعني أقل واجب شوفوا كلامي أقطع إزاي إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني والله أنا مش محتكه ومش حينفعني اللي انتوا بتعملوه وأنا في الأول وفي الآخر حميد ما قالش مثلا فإن الله لغني حليم ويمشي صح ولو قلنا حليم هنا تبقى ماشي قوي إنه بيكفروا به ورغم كده لا يعجلهم بالعقوبة لكن قال حميد عشان يناسب مقام إيه النعمة وشكرها ويددي الرسالتين دول رسالة بتقول أظن أقل حاجة إن لما قنعم عليك هل جزاء الاحسان الا الاحسان تاني حاجه انت مش عارف ان انا لما انت بتشكرني انا كذاك اشكرك على طاعتك لي تالت حاجه هو ده هو ده جزائي هو ده جزاء نعمائي لك هو ده جزاء فضلي عليك انك تكفر بيه الف شكر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 فقلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء ولذلك بين الله تعالى معنى غناه وانه لا تنفعه طاعاتنا فقال ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عن العالمين. لكن انت بتبقى حاسب ان انت ايه لأسف الشديد انك لما بتعمل شوية طاعات كده بتروح واخد الاحساس ده حقك يا رب عملته لك مطلوب مني حاجة تاني سيبني بقى عيش حياتي اقضيها زي ما انا عايز مش هت عايز مني صلاة الحمد لله خمس صلوات صلاة عايز نمسك مصحف حاضر نمسك مصحف ما بيش مشاكل أذكر برضو على الماشي لكن انا نفسي في حاجات كتير وأنا الموضوع ده ممكن يعني يا رب يغضبك عني شويه وكل حاجه اديك حقك اديك حقك واشوف حقي نفسي بقى اسف بالضبط كده كان لسان حالنا بيقول كده صح الله يقول فان الله لغني عن العالمين وانت كنت حاسب ان أنا لما كنت بامرك بطاعتي ان أنا كنت هستفيد دي مصلحتك فلا بد ان يجازى عن كل سوء ولو جزاه عن كل سوء يبقى رحمه ذاك عبد أراد الله به خيرا ليه بقى؟ أصله هيبين له الضرر يعني أنا قاعد ماشي في الشارع أبص على البنات وما يحصل ليش مشاكل أنا مش فاجر يعني ولا بعمل حاجات وحشة ولا باقع في أي حاجة فإيه المشكلة؟ هيحصل حاجة؟ أو واحد متجوز يقول لك مفيش مشاكل يعني يا سيدي ساعتنا يعني لو تتصرت شهوتي ولا ذو بالله ولا حصل حاجة هروح مع امراضي إيه المشكلة يعني؟ فأنا بالعقل كده مش هي المشكلة ان النظر ده بيؤدي الى استثارة الشافة خلاص فيكون من لطف الله له ان يبين له ضرر هذا الفعل عليه انه لما بدأ يبص هنا وهنا وهنا يحصل له حاجة تانية يتلخفن شتات في ذهنه يطلع شغله مش عارف كل شوية في حاجة مش مظبوطة حصلت معايا كل ده كانت منين ويبتدي هو يضرب اخماس في الداس ويقول لك ايه المشكلة يكون من لطف ربنا بيه انه هو ما يقول له شفت هي قصة ما خليناش قصه الشهوه زي ما أنت فاهم قصه ان قلبك بيفسد النظره دي سهم مسموم بيسم قلبك وانت مش داري فانا أخبر بك منك فعشان كده لك بلاش دي فهمتم فان احسن العبد يكون احسانه لنفسه وان اساء فعليه ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنت الفقراء هو أنت فاهم أن أنت لما امسكت ده أنت كده بخلت على نفسك ليه؟ أنفق أنفق عليك أنت مش كنت عايش فلوس السبيل إلى الفلوس الفلوس المباركة اللي فيها نفع انك تصرف دول فيجي لك غيرهم واحسن منهم يبقى أنت كده بخلت على نفسك بخلت على نفسك بالرزق المبارك وفهمت أن أنت لما هتتدخر وهتمسك ايدك ان أنت كده هتبقى ايه لما تحصل اي مشكله ولا أي حاجة هيبقى عندك رصيد تعرف تلعب بيه ده بعينه هو سوء الفهم هو ده البخل بعينه فانما يبخل عن نفسه والله الغني هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ينتظر هذا الامر وربنا الفلوس دي هتنفعوا في حاجه قال آه الله يطلب منا القرض هو ربنا سبحانه وتعالى هياخد فلوسك هيشغلها لنا وبعد كده عشان هو محتاج على الله هكذا يبقى عليك ان انت تفهم في هذا الاسم الشريف الغني انك ايه فقير محتاج الى الله سبحانه وتعالى وان الله غني عنك يحصل ايه هنا بقى تيجي انت تعمل طاعه من الطاعات فتشم نفسك شويه الاول وانت غلبان حاطت راسك في الارض لما عملت شويه طاعات بقيت ايه ترفع رأسك حبتين فهنا يتقلك يا بني يا ربنا غني عن فعلك ده كله هتشم نفسك على إيه ده أنت بتقوم بمقام العبودية فتتكسر بحاجات منها أنت حسب أنت يعني احسن واحد عبدت ربنا في الدنيا دي طيب يقول الله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فلما انت تيجي لك الفترة تعرف انك فقير انت بقيت جدع صح طيب قرن نفسك انت اللي عندي يسبحون الليلة والنهار لا يفطرون فتلاقي نفسك انت جيت في لحظة وعايز تجيب نفس الورد مش عارف ليه عشان يكسرك عشان يعلمك انك ايه فقير وانه الغني ولولا أنه تفضل عليك سبحانه بنعمه وإفضاله ما كنتش أنت تقدر توصل للمرحلة خالص فبالتالي الفقير يرى أعماله بعين الذل ويراها بعين الصغار دقليلة أوف حق ربنا سبحانه وتعالى أما المعجب بنفسه أو المتكبر فهذا هو الذي لا يعرف لله معنى الغنى الحقيقي وهكذا وصلت يبقى تستشعر هذا المعنى من الايه؟ من غناه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك تعيش بقى المعاني دي تستشعر رحمته تستشعر كرمه تستشعر لطفه من القائم يقول والأمر بين لطفه وعطفه الدنيا كلها ماشية ما بين الاثنين بين لطفه وبين عطفه يبقى خلصنا من هذا إلى أن وسائل المعرفة لله سبحانه وتعالى على أمرين الأمر الأول قراءة آيات الله تعالى المتلوة وقلنا ازاي نتفاعل مع القرآن وبالذات الأسماء والصفات الوارده في أواخر الآيات ونعيشها بقى كده ونحسها وقلنا ازاي نتذوق الآية الأمر الثاني الرسائل الرسائل اللي تكون في الكون يعني أحيانا تحتاج كده ان انت تمشي شوية وتنظر كثيرا إلى السماء واجب عملي ان انت تيجي بس كده تفتح الشباك وتعد بصص في السماء شوية بيسقط حاجات جوبة قلبك انت مش داري كنا قريبا وكان الموقف ده بالضبط كده قدامي السماء صفية وفيش حد كان تقريبا في المكان خالص ياه قول بقى زي ما انت عايز تستشعر عظمته تستشعر انه الكبير تستشعر انه جميل لا في حاجات بتخش جواك وانت مش داري ايه ده؟ ياه هو كده فأحد الحاجات المهمة التفكر واجب عمل نعملها دي بص كده في السمس عاد وهتتكلم معه شوية هو سيدنا إبراهيم ده ورانا ورانا هو نفس الحكاية وفي الأول خالص فلما رأى القمر بازغا النظر ده التفكر ده وبيوصل هذا ربي هذا أكبر اللي قدامك ده بيقول هذا ربي هذا أكبر صح فتتعلم اسمه الكبير بهذا النظر وتتعلم من كده ان أنت غلبان صغير فتكبر امره وتعظمه وتجله يا ابن أنت إيه في كون ربنا ده كله أنت غلبان قوي وما تجيش يعني ذره ولا مثقل أقل اقل حاجة في كون ربنا ده كله فعشان كده بتوصل المعاني دي فتلاقي نفسك ايه لما اشربت القلب المعاني دي بدأت العبادة يبقى لها طعم مختلف انت لسه واقف دلوقتي قدام السماء كده وقاعد تتأمل واستشعرت ده فتيجي تقف بقى يلا نصلي هو ده هو ده ربك هو ده الاكبر هتتعامل معاه ازاي انت فهمت حاجة جديدة بقى انت كنت بتقف وخلاص وبتصلي وخلاص انت قدام الكبير انت قدام الملك ياه بدأت تستشعر قربه فالصلاة تختلف بقى تبتدي تذل وتخضع والقلب لابد أن يشرب هذه المعاني كثيرا ولو انقطعت عنه المعاني دي يموت يعني ما ينفعش تيجي في لحظة كده وتقول لي ايه أنا مش محتاج خلاص أنا تعلمت الأسماء والصفات وقلت لنا اقرأ قرآن قرأناه واستخرجنا المعاني وبصينا الحمد لله كده ايه ادينا الطاقه والشحنة وصلت القلب اشتغل بيها بقى لما هي كده لو فرغت الشحنه دي وخلصت مش هتعرف تشتغل تاني وده اللي بيحصل بقى ان الواحد بيجي في مرحله يحس ان هو خلاص فهم فيعزل عن نفسه الامدادات دي عارف بالظبط عامل زي ايه واحد في العنايه المركزه فبداوا بقى يحطوا له جلوكوز ويوصلوا كهربا بالقلب عمل له تنفس صناعي امدادات من كل ناحيه علشان خاطر هو ما يموتش انت عمل كده بالظبط قلبك بقى محتاج التنفس الصناعي ده ومحتاج إن هو يتوصل له الكهرباء دي علشان القلب يتحرك ومحتاج ومحتاج ومحتاج علشان خاطر يطعم بالجلوكوز ده فتيجي انت في لحظة تقول ايه لا هو بقى كويس هو تشيلهم يروح واقع هو لسه في مرحلة النقاها هي كده فاياك ان تعزل نفسك عن هذه الامدادات فهمتم يا جماعة عرفنا ازاي نتعرف الى ربنا سبحانه وتعالى يبقى عرفنا الواجبات العملية علينا هتبقى ايه الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها نكتب تحت هذا الاسم هذا ربي هو ربي ونعمل ايه تاني ركعتين اللي احنا اتفقنا عليهم ونبتدي ان نتزوق فيهم الايات ويبقى بقى هذا يفتح معانا انه يبقى فيه دراسة مستفيضة لمسألة اسماء الله تعالى وصفاته احنا بنشرحها دلوقتي الكلام ده يبقى عليكم واجب عملي ان انتو تبتلوا تسمعوا الحاجات دي